وَلاقدَأَسَل النغسُ من من لَم نقصص عليك ولقد رسلا مِن قَلكَ مِنهُ مَْ من قَصَصنَا عَكَ وَمِنهُم م لمم نَكُصُ صلَيك لَن نَّنقُصَ صَالِحَكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون الله الذي جعل لكم الأنعام ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها في صدوركم وعليها هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا أفلم يسيروا في الأرض فينبؤوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أفلم في الأرض فينبؤوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم.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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ بِمَا عِندَهُمْ مِنَ بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بهم ما كانوا به يستهزئون فرحوا بما عندهم إلى العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلما رأوا قأَنَّ بَِّهِ وَوحَبوا وَكَ قَناادِلَكُ ب مشركين فَلَ يكُم فَْهُم إمانُهُ لََّ وَأَذَأسَن فَ يك صَ إانُ ات الله التي قد خلص يبا دي ات الله التي قد خلص يبا دي وخسر هنالك وخسر هنالك الكافرون, وخسر هنالك الكافرون